فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من القلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وَتَقولُوا سُببحَ الذي سَخخَرَ لَناَا هذاَا وَمَا كُنا لَهُ مُقُرنين وَإِنا إِلَ رَبِّنَا لَ قَلِبُون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ بِبادِهِ جُسْءى إِا إ سَانَ لَكَفُرُّبين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 مَا لَهُمْ بِذَانِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مهتدون.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 حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك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 فَأَْتَ تُسمِْصضَّ أَوْ تَهْدِ العمَْ وَمَنْ كَلَ فِي ضَلَالِ مُبين فَإماا نَذهبَبًا النَّبِكَ فَإِنَّا مِنهُم م تَقِمون أَْ نُرَكَ الذي وَعددناهُم فَإَِّ عَلَيْهِ مُقُتَدِرُون فَسْتَمْمسِك فيِيَّ أُحيَائلَكَ إِكَ على صِاطٍ مُسْتَقيِيم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ الَّذِينَ أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 تَخَفَ قَوْمَهُ فَقَعُ إهُم كَالوا قَوْمَم فَاسِقين فَلََّا آسَحونَ تَقَمنا منِن مُمْ فَغُرَقُناَاهُم جمعمَعين فجعلناهُم سَلَفَهُ وَمَثَلَ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 وَلَوْ نَشَاءُ نَجْعَلُ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً ثُمَّ فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ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 وَلَ إِن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَهُم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء لا يكونُون النَّذ الله فَأََّ يُْفَكُون وَقينِهِ يَرَبِّ إهَاهُ لَاائِطَو لاَا يُؤْمِعون فَصفَح عَنهُم وَقُن َسلام فَسَوْفَ يَعْعلمون